صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء وما أدراك ما الطارق أن نجم الثاقب إن كل نفس لم ما عليها حافظ فالياضر الإنسان مما خلق خلق مما اندافق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 والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ويل لكل همزة لمزة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 122. وعليهم مؤصدة في عمد ممددة